الامانه الألف المبدل من يا في طرف ام الكذا الواقع منه اليا خلف دون مزيد او شذوذ ولما تليه ها ملها ما عدما وهكذا بدل عين فعلهم ياو الالى فلتك ماض خف ودن كذا كتالياء والفصل اغتفر بحرف او معها كجيبها ادر كذا كما يليه كسر أو يلي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 املك للايسر ملتك فالفلف كذا الذي تليه هالتانيف فيه وَقْفٍ اذا ما كان غير الفي